اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبقنون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد